إن جهنم كانت من صعد للطاغين مأبا لا بفي نفها أحقاب لا يذوقون فيها برده ولا شراب إلا حميم وغساق جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا